بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تمت إلا بإذن الله كتابا ومن يرد ثباب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثباب الآخرة منها وسمجز الشاكري وكأي من نبي قاتل معه كثيد، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا فالله يحمل الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذروبنا وإسرافنا في أمرنا وتثبت أقدامنا فتفت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فتفت قَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَبَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَبَابِ الْآخِرَةِ فَاللَّهُ يُحِبُّ Ni ni Sadaka